يا أيها الذين آمنوا إذا تضاينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليك ط بينكم ك هل يكتب وليم لله عليه الحق وليستق الله ربه ولا يبخذ منه شيئا فإن لا يَسْتَطِيعُ أَن يَوْمَ لَجُفَّ فَالْيَوْمَ لِلْوَلِيِّ بِالْعَذْلِ وَأَن تَشْهَدُوا شَيْئًا إِذًا فَإِن لَّمْ يَكُونَا وَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ صَفَوْنَا مِنَ الشُّعَرَىٰ وَامْرَأَةٌ سُهَادَائِ تضلّ إحبابهما فكنتن كرائحهما مرّ أو خورا ولا يَبن أباؤ إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا هذي رانيكم اقصدكم إلا أن تكون تجاوزت وأشهدوا إذا تباياتوا ولا يضاروا كاتبوا ولا شهيد وإن تفكروا فإنه فسوق بكم واستقوا الله ويعلمكم الله والله بكل li che in ali